فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَآهًا 129-وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهم وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولا لم يفعل ما امره لا يسجنا ولا يكون من الصادرين قال ربي السجن أحب الي مما يدعونني إليه وإلا تصلف عني كيدهم أصبوا أصب إليهن أصبوا إليهن وَأَكُم مِنَ الْجَاهِلِينَ فَأَسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَّفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ الْسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِن بَعْدِ مَا رَأَوُوا الْآيَاتِ لَيَسْجُلُنَّهُ لَيَسْجُلُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ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 قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله إِلَّا نبأتكما بتأويله قبل أي يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت من لا تقوى من لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون